بَرَاءَةٌ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ مخزي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 المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يوفكون اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله ا واحدا لا اله الا هو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 انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ان من نسيء زياده في الكفر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 إِلَّا تَفِرُّ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُنُّواهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 يمشوقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذيت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لو ولا اضرا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق ووهر أمر الله وهم كارهون يَقُولُ من وَلَا اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْاِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقالوا حَسْبُ نَلَّهُ سَُؤْتِينَ اللَّهُ م فَبْلِهِ وَرَرسُولُ إِا إلَ اللَّهِ رغِبُون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 يَحْذَرُ الْمنَافِقُونَ آ تُ نَزَّل عَلَيهِم سُورَةُ تُنَبّئُهُ بِمَا فِي قُلوبِهِمْ قُلِستَهْزئُ إِ اللهَّه مُخْرِييَّ تَحذَرون وَل إِ سَأَللتَهُم لا يَقولُ إِ مَا كُا نَخُوضُ وَنَلعب قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 يَأمررُونَ بِالْمَعوفِ وَيَننهَونَ عَ الْمُم كَِ وَيُطمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الزَّكَ وَيُطعونَ الله وَرَسُول أُلائِكَ سَيَْرحَهُم ال إِ الله, الله عزيِيزٌ حَكم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن قيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 وَبِئْسَ الْمَصِيرَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَمَّنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَجَاهَدَ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ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 وَسَتُ رَدّونَ إى عَالِمِغيبِ والالشَّهادَةِ فَيُونَبِّأُكُون بِمَا كُن تُمْ تَعْمَلون وَآخَرونَ مُْجَونَ لِأَمِّ اللَّهِ إَّا يُعََدّبُون وَإِما يَتوبُ عَلَيْهِم.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 إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ الرَّحِيمِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَوَلَّوْا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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطْؤُونَ مَوْطِئَ أَن يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّا صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ